قال الله عز وجل واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ان اول ما يربى الانسان ولده عليه واول ما يجب ان يتربى عليه المؤمن اولا حتى يستطيع أن يربي ابناءه وبناته عليه توحيد الله عز وجل تصوروا اول كلمه قالها في وصيته يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله افرد ربك تبارك وتعالى بالتوحيد والعبوديه فلا تعبد غير الله ولا تشرك مع الله عز وجل احدا لا تشرك بالله لا تخف من احد غير الله تبارك وتعالى ولا تتوكل على احد غير الله عز وجل ولا تخلص العبادة والتعظيم لغير الله تبارك وتعالى لا تشرك بالله انه يعلم ولده يعلم ولده ان ينشا على التوحيد الخالص لربه تبارك وتعالى فيعتمد على الله عز وجل في كل أمر من امورك علم انه تبارك وتعالى هو الرزاق وهو الذي بيده العطاء والمنع وهو الذي بيده الضرر والنفع سبحانه وتعالى فلم يتكل على أحد من البشر وانما مضى في الحياة بيقين انه لا لا يصيبه شيء الا ما قدره الله عز وجل وانما اصابه لم يكن ليخطئه وانما اخطاه لم يكن ليصيبه فيعيش في حياته موقنا امنا مطمئنا مستقره حياته بتوحيده لربه عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم اعظم الشرك ان تسوي الله بغيره اعظم الشرك واعظم الظلم ان تسوي الخالق بالمخلوق او تسوي المخلوق بالخالق عز وجل اعظم الظلم وافحشه ان تترك من بيده الامر كله وان تذهب وتستغيث بمن لا يملك من الامر ولولا نفسه شيئا هذا اعظم الظلم إن الشركة لظلم عظيم